تسعة استمع وآعد وتأمل الصور ثم لون الصورة الصحيحة هذا ليمون هذا بطاطا هذا كرز هذا موز هذه بطاطا هذه موز هذا خيار هذا كرز